من يلعبها الساعات الطوال ملهيه لقلوبهم شاغله لنفوسهم معرض معرضين بسببها عن ذكر الله سبحانه وتعالى بل يصل الحد بكثير من لاعبيها انها تصرفهم حتى عن اداء الفرائض التي اوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم وسيف لمعتدي أيضا مما يحرم بيعه بيع سيف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 قال رحمه الله تعالى ويكره بيع وَابْتِيَاعٌ يعني اشتراء بموطن الظلامات أو غصب لقصد التزهد إذا كان المكان الذي يريد الإنسان يشتري منه مكان معروف بالظلم أو معروف بالغصب والنهب والاستلاب فإذا كان المكان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 فكان إلى تحصيله خير مرشدي فمن حكمه إبداؤنا وأمورنا ذوات ارتباط لا ذوات توحدي فكل امرئ لا يستقل بأمره فسن لنا سبل التعاون فاهتدي فطورا بتوكيل وطورا بأجرة معينة في فعل شيء مقيدي وطورا أباح الجهل عند تعذر التعين ومن هذا المضاربه تعددي إليه انتهى الأسباب في كل كائن ومنه جميع الأمر ينهي ويبتدي يعلق أطماع الأنام بمكسب له يركبون الهول في كل مقصد يهون على هذا اقتحام بنفسه وهذا بمال رغبة في التزيد ليأتي بأرزاق يعز حصولها إلى عاجز عنها ضجيع بمرقدي فسبحان من أبدى فأتقن صنعه وجل تعالى عن أباطيل ملحدي وليس بمحظور عطايا ملوكنا فقد قبل منهم صحابة أحمد وقد عامل المختار بعض اليهودية فتنوأ نعم فتنوأكا لما لا لا, لا و و وقد عامل المختار وقد عامل المختار بعض اليهودية اليهودية يعني هذا حرف نذى نعم وقد عامل المختار بعض اليهوديا فتى وأكل لما دعوه فقلدي ومن يتصدق أو يردك مبهم الحرام لديه حل باقيه فاشهدي قال رحمه الله تعالى وحكمة بيع واشتراء لذنها أي الحكمة من وجود البيع والشراء بين الناس لذي النها أي صاحب العقل واللب عندما يتأمل في حكمة الله سبحانه وتعالى من وجود البيع والشراء بين الناس قال توصل ذي فقر إلى كل مقصد توصل ذي فقر إلى كل مقصدي أي من الحكم في وجود البيع والشراء بين الناس أن الإنسان الفقير توصله إلى خير مقصد إلى ما يحب من أموره الدنيا إن كان مثلا يريد بيتا لأولاده يريد مثلا ارضا يزرعها يريد إلى غير ذلك يعمل في التجاره ويدخل في السوق يبيع ويشتري فتوصله إلى كما قال الناظم إلى كل مقصد إلى كل شيء من المقاصد التي يريدها إذا صحبه التوفيق من من الله سبحانه وتعالى ولهذا من أفضل ما يكون التجارة كثير من الناس في هذا الزمان تعلقوا بالوظائف كثير من الناس تعلقوا بالوظائف ومن لم يكن عنده وظيفة يعد عاطلا مع أن التجارة أبرك وأنفع للإنسان ويحصل فيها التاجر الأمين الصادق يحصل خيرا عظيما ينفع الله ينفعه الله به وينفع به أمة الإسلام كم من أناس بدأوا في دخولهم إلى السوق ومن ذلك ومن هؤلاء عبد الرحمن بن عوف جاء المدينة فقيرا ما عنده شيء وارادوا أن بعض الأنصار يمده بالمال من هذا القبيل قال لا دلوني على السوق دلوني على السوق ودخل السوق وأخذ يعمل في التجارة حتى أغناه الله سبحانه وتعالى من واسع فضله فالسوق والتجارة والبيع والشراء من الحكم والفوائد التي تترتب عليه أنه يوصل الإنسان الفقير إلى كل مقصد. يوصل الإنسان الفقير إلى كل مقصد. وهو يحتاج من في البداية من الإنسان الفقير أن يصدر على قليل الربح، لأنه قليل مع قليل أكثر، ثم تتوسع تجارة وتمتد مع الصبر والاستعانة بالله وبذل الأسباب. ومراعاه أيضا التبكير في التجارة وتحصيل الرزق فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل خيرا عظيما بخلاف الذي عنده وظيفة تكون حاله مستقرة على شيء معين وأمر معين يأخذه في آخر الشهر وفي الغالب لا يأتي آخر الشهر إلا وهو ينتظر الراتب الجديد لأن الراتب ينتهي ويستهلك ويبقى على هذا الوضع بينما من يدخل في التجارة فإنه يعمل ويكدح ويجد ويبحث هنا وهناك ويستعين بالله ويعظم توكله على على الله سبحانه وتعالى ويكثر أيضا سؤاله وإلحاحه على الله عز وجل فمن الحكمة في البيع والشراء أنه يوصل الإنسان الفقير إلى كل مقصد. ثم قال رحمه الله تبارك ذو الإحكام والحكم تبارك الله سبحانه وتعالى الذي كل أوامره وكل شرائح حكم وأحكام حكم وإحكام قال تبارك ذو الإحكام والإحكام هو الإتقان صنع الله الذي أتقن كل شيء فالاحكام هو والإتقان والحكم أي أن أوامره كلها عن حكمة ليس فيها عبث أو, أو, أو له أو باطل تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزى عن ذلك تبارك ذو الإحكام والحكم التي تحار عقول الخلق فيها فتهتدي تحار فيها عقول الخلق فالعقول تحار فيها ولهذا ما جاءت به النبي الانبياء عليهم عليهم صلوات الله وسلامه فيه محارات العقول وليس فيه محالات العقول تحار العقول ويمن عليها الله سبحانه وتعالى بعد التأمل والتبصر والتدبر إلى الاهتداء لحكم الله سبحانه وتعالى العظيمه ولهذا يقول ففي كل شيء حكمة كل شيء من أفعاله سبحانه وتعالى وأوامره جل وعلا كل شيء ففي كل شيء حكمة وأيضا دلالة في حكمة ودلالة دلالة على ماذا على توحيده والتفرد في, في كل شيء حكمة وأيضا فيه دلالة على توحيده والتفرد فيه دلالة على الله. كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ففيه دلالة على توحيد والتفرد لكن هذه الدلالة على توحيد هل يعرفها ويدركها كل أحد أبدا ولهذا اعترض بين قوله دلالة على توحيد بقوله لواع أي من عنده وعي عنده فهم إن في ذلك لايات لأولي النهى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني ليس كل أحد يدرك وإنما الذي يدرك من كان واعيا متبصرا متاملا له عقل وله لب فإنه يدرك ذلك ويستدل بهذه الآيات العظيمة على عظمة الخالق وتفرده سبحانه وتعالى وتوحيده ووجوب اخلاص الدين له وهذه أيضا لفتة جميلة من المصنف أن هذا الذي يكون في السوق من بيع وشراء هذا آية من الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى ولعل من الحكمة في ذلك انه شرع لمن يدخل السوق أن يقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال اباح اكتساب المال اباح اي الله جل في علاه اكتساب المال اي تحصيل المال من سبل حله اباح اكتساب المال من سبل حله اي السبل التي احلها لعباده فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه فاباح للعباد سبحانه وتعالى اكتساب المال من السبل التي احل لهم اكتساب المال من خلالها، فكان جل وعلا إلى تحصيله خير مرشد، أباح لهم وأرشدهم خير إرشاد جل في علا إلى الطرائق الصحيحة والوسائل المباركة وحذرهم جل في علا من من المحرمات، والله يقول يمحق الله والله يقول أحل الله البيع وحرم الربا أحل الله البيع وحرم الربا قال فمن, حك... فمن حكمه إبداؤنا وأمورنا ذوات ارتباط لا ذوات توحد من حكم الله سبحانه وتعالى أنه إبداءنا وأمورنا سائر أمورنا ذوات الارتباط أي مرتبط تحصيلها بعضنا ببعض مرتبط تحصيلنا لأمورنا ببعض بعضنا لا ذوات توحيد تجد أي مصلحة من المصالح أي مصلحة من المصالح تجد سلسلة من من يعمل في هذا الأمر حتى يصل حتى تصل مصلحة لمن ينتفع بها. يعني خذ الآن رغيف الخبز كم مرحله يمر بها حتى يكون بين يديك خبزا تأكله وكم من أناس قبل أن يصل إليك انتفعوا به فهذا عامل في المزرعة حصل مرتبا من زراعته وهذا فلاح في مزرعته حصل ذلك وذاك بائع يبيع بذرا واخر يعمل في مطحنة ويتاجر بطحن هذه الحبوب ويحصل على ذلك اجرا وآخر يعجن ويحصل على عجنه اجرا وآخر يخبز وآخر يجلب حطبا آخر يجلب حطبا انظر كم من أناس حتى يصل اليك رغيف الخبز الذي تأكله ف وقل مثل ذلك في الأشياء الأخرى إذن مصالحنا مرتبطه ما ليس الذوات توحد مصالحنا مرتبطه ليس الذوات توحد وانما مصالحنا مرتبطه الناس للناس مصالحنا مرتبطه يعني بعضنا مرتبط ببعض في, آه آه في في في المصالح وهذا من حكمه الله سبحانه وتعالى فمن حكمه ابداءنا وأمورنا ذوات ارتباط لا ذوات توحد اي مما قضاه الله وحكم به وقدره سبحانه وتعالى أن أمورنا وشؤوننا ومصالحنا ذوات ارتباط أي مرتبطين بها بعضنا ببعض لا ذوات توحدي أي لا يتفرد بها كل انسان مستقلا عن الآخرين بل هي مصالح مرتبطة يوضح ذلك فيقول فكل مرئ لا يستقل بأمرهم فكل امرئ لا يستقل بأمره أي المصالح مرتبطة ليس الذواء التوحد فكل مرئ لا يستقل بأمره فسن لنا سبل التعاون تهتدي ولهذا جاء الشرع بالتعاون الذي تتحقق به أنواع المصالح وأبواب الخيرات والصنوف المنافع يشير إلى أمثلة على ذلك يقول فطورا بتوكيل فطورا بتوكيل من المصالح التي هي هذا شأنها أنك تجد نفسك تارة كثير من مصالحك ولا سيما إذا اتسعت مصالحك لا تستطيع أن تقضيها بنفسك توكل. ولهذا بعض الناس تجد عند أكثر من وكيل وكيل يتابع كذا ووكيل يتابع كذا إلى اخره ف آ... هذا من من الأمور يعني خذ الآن في التوكيل ما يكثر في الحج من التوكيل في شراء الهدي التوكيل في شراء الهدي تجد أن هذه المصلحة فيها التوكيل التوكيل في الرمي لغير القادر فكثير من المصالح لا يتمكن الإنسان من قضائها والمصالح مرتبطة ف فمما سن لنا التوكيل التوكيل والتوكيل قد يكون تبرعا ممن توكله ويقوم بهذه المصالح وطورا باجره ياخذ مقابل على قيامه عنك بهذه المصالح وسعيه لك فيها وطورا باجره معينه وطورا باجره معينه تقول له وكلتك على أن تقوم لي بالمصلحة الفلانية والفلانية والفلانية مقابل كذا وكذا يعين الأجر قال بأجرة معينة في فعل شيء مقيد ينبه هنا أن مثل هذا التوكيل الذي بأجرة لابد من نوعين من التعيين تعيين الأجرة الأجرة قدرها كذا وكذا تعين وأيضا العمل حجمه أيضا يعين يعين حجم العمل الذي وكل به وأيضا تعين الأجرة وتحدد قال رحمه الله تعالى وطورا أباح الجهل عند, تعذ عند تعذر التعيين عند تعذر التعين عند تعذر التعين ومن هذا المضاربة تعددي احيانا يتعذر التعين أو التعيين تعذر ويكون فيه جهالة فابيح لأن الأصل في البيوع لا يكون فيها جهالة لكن الجهالة اليسيرة في المرة تتعذر المصلحة فيها إلا بالجهالة فإنها ابيحت من ذلك كما قال المضاربة المضاربة فيها شيء من الجهاله المضاربة أن يكون من شخص المال ومن آخر البدن لأن بعض الناس عنده مال لكن ما عنده خبرة مثلا كيف يحرك المال أو ما عنده قدرة جسمية تجد مثلا حصل المال كبيرا ويريد أن يحرك هذا المال وينميه وليس عنده قدرة جسمية فهناك أشخاص عندهم خبرة في التجارة فإذا كان المال من شخص والبدن والخبرة من شخص آخر، فإن هذه تسمى مضاربة. الشخص الذي ضارب بالبدن، الذي ضارب بالبدن أمره تعالى ما ندري كم يحصل، يدخل ولا يدري كم يحصل، قد يربح وقد لا يربح. في فهذا، جهاله أبيح، أبيح؟ قال قال وطورا أباح الجهل. عند تعذر التعين ومن هذا المضاربة من الحالات التي يبيح فيها الجهل المضاربة اعدد أي اعددها مما هو من هذا القبيل قال رحمه الله إليه أي الله إليه انتهى الأسباب في كل كائن يظهر أن ضبطها كذا إليه انتهى الأسباب في كل كائن اي الى الله تنتهي سبحانه وتعالى الاسباب في كل كائن في جميع الكائنات اسبابها الى الله سبحانه وتعالى تنتهي لانه جل على مسبب الاسباب وبيده تقدير الامور والخلق كلهم طوع تسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى اليه انتهى الاسباب في كل كائن ومنه اي الله سبحانه وتعالى جميع الامر ينها ويبتدئ الأمر كله ينهى ويبتدي أي من الله سبحانه وتعالى جميع الامور في بدئها وانتهائها الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد جل في علاه يعلق أطماع الأنام بمكسب يعلق أطماع الأنام بمكسب له يركبون الهول في كل مقصد انظر إلى كثير من الناس منهم من يركب السفن ويسافر يركب الطائرات ويرحل يتغرب عن بلده اوقات طويله يشقى في غربته ويتعب ويكدح يقول رحمه الله يعلق يعلق اطماع الانام بمكسب اي يقع في قلب العبد طمع في ان يحصل مكسب فتجده يرحل ويغادر من بلده الى بلاد ويغترب ويتعب وتصيبه في سفرته وفي رحلتها الشدائد واللأواء وأشياء من هذا القبيل وهو صابر ما سبب هذا الصبر ما جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه من طمع ان يحصل رزقا له ولأهله ولولده يعلق أطماع الأناني بمكسب له أي لهذا المكسب يركبون الهول في كل مقصدي في كل جهة في كل مقصدي ولهذا سبحان الله تجد الطائرة الواحدة تأتي من بلد فيها ركاب يريدون هذا البلد لتحصيل أرزاق ويرجع ركاب من هذا البلد إلى البلد نفسه لتحصيل أرزاق هذا جعل الله طمعا في هذا البلد وهذا رحل من بلد إلى بلد الآخر نفسه ليحصل رزقه وتجده يلتقون في المطار هذا وصل إلى هذا البلد وهذا يغادر إلى, الى بلد الشخص القادم وهذا طمع جاء به طمع في تحصيل رزق وهذا أيضا يذهب به طمع إلى بلد الآخر لتحصيل رزق فالله قسم الأرزاق وجعل في قلوب العباد هذا الطمع في تحصيل الرزق ولهذا يركبون الهول يركبون الهول في كل مقصد أي في كل جهة من أجل تحصيل ما أرادوا تحصيله من رزقه ليأتي ليأتي بأرزاق يعز حصولها إلى عاجز عنها ضجيع بمر يعني يرحل إلى بلاد بعيدة ويأتي من تلك البلاد البعيدة بأرزاق الناس في بلده محتاجين إليها وما يستطيعون تحصيلها لولا أن الله هيئ مثل هؤلاء الأشخاص يرحلون إلى المسافات البعيدة ويتعرضون للمخاطر الكثيرة من أجل جلب هذه الأرزاق فتجد يعني أفراد مثلا من المجتمع يرحلون إلى بلاد بعيدة ويأتون بثياب لأهل بلدهم ويشترونها الناس وهيئ الله لهم هؤلاء يرحلون إلى تلك المسافات لجلبها أو يجلبون طعاما أو شرابا أو غير ذلك من مصالح العباد إلى عاجز عنها ضجيع بمرقدي ما يستطيع كل واحد من أهل البلد يرحل ياتي بهذه الأرزاق بعضهم ضعيف وبعضهم عاجز وبعضهم ما يستطيع أن يرحل فقيد الله بعض أهل البلد يرحلون ليأتوا بهذه الأشياء لهؤلاء الذين هم بحاجة إليها لما عدد هذه الأمور وهذه المنافع وهذا التسخير من رب العالمين سبحانه وتعالى قال رحمه الله فسبحان من أبدى فأتقن صنعهم وجل تعالى عن أباطيل ملحد يعني هذا وحده يقول هذا وحده كافي في بيان عظمة الله جل وعلا وكمال اتقانه. وتدبيره وتسخيره لهذه المخلوقات وهذه آية من الآيات الداله على عظمة الخالق ووجوب تنزيه سبحانه وتعالى عن أباطيل ملحدين يعني مع هذا الأمر يقول الناظم رحمه الله الواضح البين الظاهر الذي نراه في مصالح الناس المرتبطة بحكمة أحكم الحاكمين وتدبير رب العالمين ومع ذلك يوجد في الناس من هو ملحد والعاذ بالله ينكر وجود الله أي عقول هذا أي عقول هذا التي وصل بها الضلال والباطل والانحراف والزير إلى هذا الحد مع أن هذه آيات رونها الناس أمامهم فيما جعله الله سبحانه وتعالى من تسخير للعباد لقضاء هذه المصالح وأن مصالحهم مترابطة وتجد الناس في كل بلد كل يعمل وتجد أن هذه الأعمال مصالح مرتبطة هذا ينتفع بكذا وهذا ينتفع بكذا كل واحد يخرج من بيته تجده ينتفع وينتفع منه سبحان الله كل شخص يخرج لمصالح ينتفع وينتفع, وينتفع منه انظر إلى نفسك لو تتفكر تجد عجب حتى لو كنت انسان قليل ذات اليد تجد أن كل مرة تخرج من بيتك انتفعت وانتفع منك ومصالح متبادلة هيئها الله وسخرها للعباد وجعل أمورهم مترابطة وليست بذات توحد كما نبه الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى قال وليس بمحظور عطايا ملوكنا وليس بمحظور عطايا ملوكنا فقد قبلوا منهم صحابة أحمد الصحابه رضي الله عنهم منهم من قبل عطايا الولاد فإذا اعطي الإنسان أعطاه الوالي من غير استشراف نفس ولا طلب من غير استشراف نفس ولا طلب فإن له أن يأخذ وأن به بهذا المال بل بعض أهل العلم قال لا بأس بالطلب إذا كان من إذا كان من الولاة والملوك قال وقد عامل المختار بعض اليهود وقد عامل المختار صلوات الله والسلام عليه بعض اليهود يا فتى و وأكل لما دعوه فقلدي لما دعوه أكل عليه الصلاة والسلام وعاملهم ببيع وشراء عمل عليه الصلاة والسلام اليهود فهذا يدل على أن مثل هذه التعامل في أشياء ليست محرمة في شرعنا فإنه يجوز الإنسان يجوز أن تشتري منه مثلا ملابس أو تشتري منه آنية أو تشتري منه غير ذلك من المصالح أو تبيعه أشياء أو نحو ذلك في حدود المباح والمشروع فإن ذلك أيضا لا بأس به وأكل لما دعوه وأكل لما دعوه صلوات الله وسلامه عليه فقلدي أي لا ليس عليك حضر أو منع في مثل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال رحمه الله تعالى ومن يتصدق أو يرد كمبهم إلى الحرام لديه حل باقيه فشدي ومن يتصدق أو يرد كمبهم كمبهم الحرام لديه حل باقيه فشدي اقرأ لنا ما قاله الشيخ صالح في هذا البيت قال حفظه الله تعالى اذا كان الانسان مختلطا ماله من الحلال والحرام ولم تعلم اعد قال حفظه الله تعالى إذا كان الإنسان مختلطا ماله من الحلال والحرام ولم تعلم ان هذا الطعام او هذا الشيء او هذا الذي باعه عليك لم تعلم انه من الحرام فالاصل الحل النبي صلى الله عليه وسلم اكل طعام اليهود مع انهم يتعاملون بالربا والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا، فالذي طعامه أو ماله مختلط ولا تدري ما تعاملت به معه هل من الحرام أو من الحلال فالأصل الحل وهذا من تيسير الله وزوال الحرج عن هذه الأمة المحمدية أما إذا علمت أن هذا المال من الحرام أو هذا الطعام من الحرام سواء كان من كافر أو من مسلم فلا يجوز لك أخذ الحرام واستعمال الحرام نعم مر علينا بيت تجاوزناه قول الناظم رحمه الله تعالى بعد قوله يعلق أطماع الأنام بمكسب له يركبون الهول في كل مقصدي في كل مقصدي قال رحمه الله يهون على هذا اقتحام بنفسهم وهذا بمال رغبة في التزيد يعني بعض بنفسه يسافر ويرحل فيقتحم بنفسه وبعضهم يرسل ماله فهذا يقتحم بنفسه وهذا يقتحم بماله وهذا الذي اقتحم بنفسه عنده رغبة في التزيد في تحصيل المال وايضا من يرسل ماله يرسله رغبة في التزيد في المال واكتسابه وتحصيله ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا لا يكلنا إلى أنفسنا طرف عين إنه سميع قريب مجيب أحسن الله ليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل رميت الجمرة الكبرى في اليوم العاشر قبل طلوع الشمس فماذا علي؟ لا, لا, حرج عليك لا حرج عليك في رميك للجمرة الجمرة العقبة في يوم العيد يوم النحر قبل طلوع الشمس نعم يسأل عن حديث لا حتى تطلع الشمس نعم رمي الجمرة لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه رخص للضعف ومن كان معهم بعد منتصف الليل فالوقت هذا وقت رخصة فالرمي فيه لا بأس به نعم أحسن الله عليكم يقول من لم يطوف طواف الوداع وخرج إلى التنعيم ليعتمر ثم رجع بعد ذلك فماذا عليه ليس له أن يخرج إلى الحل دون أن يطوف طواف الوداع والواجب على المرء أن لا يكون خروجه ومغادرته لمكه إلا بعد أن يودع ونبهت أكثر مرة أن هذه العمر المتكررة من التنعيم وإلى بيت الله عز وجل ليس لها دليل واضح في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم يسأل ماذا عليه احسن الله نعم يسأل ماذا عليه لا هو خروجه الى التنعيم خروجه الى التنعيم الذي هو ادنى الحل يظهر انه لا يعد سفرا لا يعد سفرا لا يعتبر سافر وحرج خارج مكه نعم احسن الله اليكم يقول كثرت في بلادنا ظاهره الانتحار عند الرجال والنساء والشيوخ والشباب فما هي أسباب هذه الظاهرة وكيف تعالج هذه الظاهرة أو هذا الأمر له وجود وسببه واحد وهو ضعف الإيمان سببه واحد وهو ضعف الإيمان وضعف الإيمان له أسباب وإلا مع قوة الإيمان وقوة الصلة بالله سبحانه وتعالى فإن مثل ذلك لا يقع وإنما وقوع مثل هذا الأمر راجع إلى ضعف الإيمان ولي صوتية سبقا القيتها في جامع قبا بعنوان ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم وفيها أشياء نافعة جدا فيما أحسب ولو حصل شيء من التعاون في نشر مثل هذه المادة لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها من أراد جل وعلى نفعه من عباده نعم صلى الله عليكم يقول يعاني كثير يعني فصلت فيها أشياء عديدة مما تعلق بهذه الظاهرة والأسباب ووسائل العلاج وحكم الانتحار وأشياء من المسائل التي لها تعلق بهذا الأمر نعم الله عليكم يقول يعاني كثير من الناس أمراض نفسية مثل الاكتئاب والارق والوساوس ويعالج كثير منهم عند الأطباء النفسانيين ويتناولون الأدوية فهل ترون هذا العلاج ينفع وصي الجميع بأن يعالجوا أنفسهم بالذكر ذكر الله سبحانه وتعالى فهو الشفاء لهذه الأمراض ومن قويت صلته بالله عز وجل وعظم عنايته بذكر الله عز وجل شفاه الله عز وجل والذكر له أثر عظيم جدا ونافع للغاية في طرد الهم والغم وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أذكار معينة أذكار معينة في هذا الباب وأيضا سبق أن ألقيت محاضرة بعنوان أثر الأذكار المشروعة في معالجة أو طرد الهم والغم نعم السلام عليكم يقول ما هو القلب السليم وكيف يحصل المرء هذا القلب القلب السليم ما جاء الإشارة إليه في قول الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم والمراد بالسلامه اولا من الشرك الذي هو اعظم الذنوب ثم السلام من الشبهات والشهوات وتكون المعالجة أولا بالدعاء وفي الدعاء المأثور اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وهذه دعوة مأثورة عن نبينا الكريم وأيضا من المأثور عنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكها فيكفر العبد الدعاء لأن كما جاء في الحديث قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فيلجأ إلى الله دائما أن يجعل قلبه سليما وأن يزكي قلبه وأن يسلل سخيمة صدره وأن يعيذه من قلب لا يخشع إلى غير ذلك من الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعتني بالعلم الشرعي ويعتني بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا فإن القرآن شفاء لما في الصدور كما بين ذلك ربنا جل في علاه وشفاء لما في الصدور فيعتني بذلك ويعتني بالعبادة ويواضب عليها ولاسيما فرائض الإسلام في أوقاتها ويتجنب الحرام والطرائق إلى الاثام فهذا كله من الأمور التي يتحقق بها للعبد سلامه القلب ايضا يغلق النوافذ التي تدخل على قلبه المرض والسقم وهي كثيرة في هذا الزمان نعم يقول صحيح هناك مذهبا